قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تَحْيَوْنَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ يَا دَنِي ادَمَّ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُم لِباسًا يَارِثُونَ آتِيكُم مَورِثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ إِلَى عَلَّمَكُم يُؤَكِّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمُشْرِكِ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هُوَ مَالِئُ أَرْيَامُ مَا سَوَّآتِهِ إِنَّهُ يَرَانُكُمْ هُوَ وَقَامَ بِ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَمْ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 فحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمرا اللمس جديد ودعوا مخ اللي صيناله الدين كما بدا ان قم تعودوا فَرِيقًا أَدَّى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا إِنَّهُمْ تَتَّخِذُ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ يَعْمُونَ أَنَّهُ مُحْتَدٍ